ايذكر جمله من الاداب متعلقه بالعالم قلنا يشترك معه كذلك المتعلم والكل مسلم انما ذكره ربنا تعالى فيما سبق وفي الادب الذي لازلنا فيه ومعه لا يختص به مسلم دون دون مسلم الادب التاسع ان يطهر باطنه وظاهره من الاخلاق الرضية ويعمره بالاخلاق الرضيه فقد قلنا هجمله يتعلق به صلاح الباطن صلاح الباطن انما يتعلق به بامرين اولا ما يسمى بتخليه وثانيا ما يسمى بالتحليه لا يجتمع لا لا يجتمع الخلق السيء والفساد الباطن مع صلاحين صلاح الكلي والصلاح والفساد الكلي لا يجتمعان في قلب مسلم هذا العصر فيه ولذلك ذكر جمله من الاخلاق الرديه ثم سيتبعه بجملة من الاخلاق الراضيه لأن التخلية قبل التهلي هكذا اشتهر عنده العلم وليس المراد القبلية المطلقه بمعنى انه يكون ثم وقت وفيصا أو فاصل بين خلقي وانما يطرد الخلق السيء بالخلق الحسن وذكر جملة رحم الله تعالى من هذه الاخلاق الرديه الغل والحسد والبغي والغضب إلى اخره ما ذكره رحمه تعالى ثم حذر تحذيرا عاما بقوله فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثه والاخلاق الرذيله فانها باب كل شر بل هي الشر كله لسعانه بالله تعالى على ان يتحلى المسلم بالاخلاق الرضيه ويتجنب هذه الاخلاق التي هي مفتاح كل شر وذكر أن من فقهاء الزمان الذين في زمنه من قد تحل بشيء من من ذلك وهذا ليس بغريب لان العالم وإن كان عالما فليس بالمعصوم لا سيما اذا لم يكن قد اجتمع عنده العلم والعمل وانما يسمى عالما باعتبار كونه قد ضبط مسائل عارفنا أن العلم يطلق ويراد به المسائل ويطلق ويراد به المسائل المثمرة للعمل ثاني هو الذي يسمى بالعلم النافع دون دون الاول ثم ذكر بعدما ذكر اخلاقا من الاخلاق الرديه اراد ان يبين لك امثله من كون هذه الأخلاق تحتاج إلى معالجه لأن كل خلق سيء هو داء يعني مرض ولا شك ان لكل داء دوى الهذيل قال ومن أدوية الحسد الفكر بانه اعتراض على الله في حكمته المقتضيه تخصيص المحسود بالنعمه حسد عرفنا أنه تمني زوال النعمه عن المنعم عليه وانتقالها إلى الحاسد سواء كانت النعمه تتعلق بالدنيا او كانت تتعلق به بالاخر على سواء كانت تتعلق بدين أو بدنيا فإذا تمنى زوال النعمه عن المنعم عليه عن المحسود حينئذ وقع في في الحسد وانما يكون آثما إذا تعلق به قول او عمل وأما إذا كان مجرد خاطر أو مجرد أمر باطن ولم يستطع مجهدته حينئذ لا غبار عليه لا أثر له من حيث الاثم وانما إذا رتب عليه عملا من قول او فعل يتعلق بالمحسود حينئذ يكون ثم الاثم من علاجه ان يفكر الحاسد ويتامل ويتدبر بانه يعني الحسد اعتراض على الله في حكمته اذ ما جعل الله عز وجل هذه النعمه المخصصة لعبد من عبيده إلا وقد علم أن هذه في محل لان النعمه تابعه لفعل الله عز وجل وافعاله جل وعلا معلله بمعنى انها لحكمه كل فعل لله عز وجل إنما يفعله لي لحكمه ولذلك قال اهل العلم ان كل فعل كل وصف علق بالمشيئه وهو صفه فعلية ثم يزاد عليها أنها لحكمه لا يفعل الا لحكمه فإذا أنعم على عبد عنيد قد اعطاه ما علم الله عز وجل انه قد اعطاه في محله فإذا تمنى زوال هذه النعمه عن هذا المنعم عليه عن على المحسود فقد اعترض على الله عز وجل هل يدن يكون اعتراضه في القدر ولذلك يتعلق هذا الباب بباب القدر قال اعتراض على الله في حكمته المقتضيه تخصيص المحسود بالنعمه المقتضيه أي الحكمة تخصيص المحسود بالنعمة دون غيره اذا انعم على عبد فقد اراد الله عز وجل به به خيرا أو يكون ثم ابتلاء بهذه النعمه لسيه اذا كانت تتعلق به بالدنيا فاذا كان كذلك فحينئذ لا يعترض على بادج الله وعلى قال ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بجملة من أمراض القلبية المتعلقه به بالقلب قال رحمه الله تعالى ومن شؤ هذا يعني به الشهوه والحسد والكبر وغير ذلك من اعمال قلبيه قال ومنشا هذا من جهله بربه يعني كلما وقع شيء في القلب مما يتعلق بالمحسود ونحو ذلك فانما كان لجهله بربه وجهله بنفسه قال ومنشا هذا من جهله بربه وجهله بنفسه فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر هذا فيما يتعلق بالتكبر تتكبر على على مخلوق ضعيف مثلك حينئذ اذا كان كذلك فما عرفت ربك وما عرفت نفسك قال لم يتكبر ولم يغضب لها للنفس ولم يحسد احدا على ما اتاه الله تعالى ان اذا كلما وقع شيء من ذلك في قلب العبد ان اذا بنفسه ولجهله به بربه قال وقد احبه الله قال ولم يحسد احدا على ما آتاه الله فإن الحسد في الحقيقة نوع, نوع من معادات الله يعني معارضه اعتراض على على الباري جل وعلا فانه يعني الحاسد يكره نعمه الله على عبده هذا اعتراض وانه اعتراض وإذا كان اعتراض إذا تمنى زوالها معناه ماذا أنه غير راض انعم الله عز وجل على على المحسود باعتبار الحاسد وهو يتمنى زوالها كانه يقول يا رب انت وضعت هذه غير محلها او اتهام للحكمه البارجه لله علا والله عز وجل قد احب هذه النعمه لعبده وأنت تكرهها اذا هذا نوع من المعادات لله عز وجل ولذلك قال فان الحسد في الحقيقة نوع من معاده الله فانه يكره نعمه الله على عبده وقد احبها الله ما اعطاه في الاصل الا اذا احبه قد يكون ثم ابتلاء لكن ليس هو الاصل وانما اذا انعم الله عز وجل على عبد لا في النعم الدينيه الاصل فيها المحبة واحب سوالها عنه يعني الحاسد والله يكره ذلك يكره ماذا يكره زوالها اذا هذا نوع معادات واعتراض على البارجه العلى في نعمه احبه احب الله عز وجل عبده فاعطاه فاحب هذه النعمه والحاسد يكره ماذا يكره اتيان هذا العبد بهذه النعمه فهو معترض على الله عز وجل كره ما احبه الله وهذا محاده الني لله عز وجل قال والله يكره ذلك فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته ولذلك كان ابليس عدوه حقيقه يعني ابليس عدو لله عز وجل على وجه الحقيقة لأن ذنبه كان عن كبر وحسد عن كبر وحسد حسد آدم عليه السلام وتكبر فجمع بين بين الامرين كان هو العدو الحقيقي ان لله ثم قال رحمه الله تعالى فقلع هاتين الصفتين التي هما الكبر والحسد بمعرفه الله وتوحيده والرضا به وعنه والانابه اليه واقلع الغضب بمعرفه النفس وانها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها فان ذلك ايثار لها بالرضا والغضب على خالقها وفاطرها إذا غضب يغضب لله عز وجل قال واعظم ما تدفع به هذه الافه أن يعودها أن تغضب له سبحانه هذا كما مر معنا كلام الغزالي وغيره إذا اراد أن يربي نفسه على خلق معين حينئذ يتلبس بماذا بنقيضه فإذا كان بخيلا حينئذ يعود نفسه على ماذا على الاعطاء و والسخاء اذا كان يحب الانتقام حينئذ نعود نفسه على العفو والصفح وهكذا فيتلبس بماذا بضده هوا ونقيض هذا يحتاج الى علم يحتاج الى معرفه اولا ما هي هذه الافات التي تتعلق بالنفس لان الذي لا يعلم حقيقة الحسد قد يوجد الحسد عنده ولا يعرف انه حسد وكذلك والذي لا يعرف حقيقة الكبر والتكبر والاستكبار حينئذ قد يقع في نوع من هذه الانواع ثم لا يدري والذي لا يعرف العجب والمراد به والرياء والسمعه قد يقع فيها ولا ولا يشعر بها ولذلك قلنا فيما مر ان هذا العلم يحتاج الى الى دراسه ليس الانسان هكذا يستوعب الالفاظ بمدلولاتها التي تكون طبيعيه أو عادية أو فيما يتعارف عليها الناس ثم يفسر الحسد بما شاء والغضب بما شاء لغير الله تعالى وكذلك العجب والرياء والسمعه لا بد من رجوع الى كتب العلم المصنف في بهذا الفن وفن فن السلوك وما يتعلق بها لانه إذا لم يعرف حقيقة هذه الأمور حينئذ يعسر عليه علاجها كيف يعالج شيئا لم يعرفه حينئذ لابد من معرفة الشيء ونقيضه قال رحمه الله تعالى واعظم ما تدفع به هذه الافه أن يعودها أن تغضب له سبحانه ولو كان بماذا بالتكلف الأمور هذه في اوائلها لابد من من تكلف يعني قد لا يشعر انه يغضب لله عز وجل لكن لابد ان يشعر نفسه بماذا بالغضب لله عز وجل لا سيما اذا تكلم بذلك ولذلك ذكر بعضهم أن الانسان إذا أكثر من شيء لو لم يكن على قناعة به يتاثر شيء اذا تكرر تقرر كذلك فإذا كان مكثرا منه أو سماعا له حينئذ يتقرر في في نفسه ولو لم يكن ماذا ولو لم يكن على قناعه به ولذلك الذي الذي عنده قصور تقصير فيه في العلم فليكثر من الكلام فيه في العلم بمعنى أنه يكثر بالهمه وما يتعلق به والحفظ الاخريه ويسعى أن ان يكون عاملا بما بما لا يكون همه فقط الكلام وإنما يسعى أن ان يقنع نفسه بذلك ثم يعمل شيء مما يتعلق به بكلامه وكذلك فيما يتعلق به أمراض وادواء القلوب فاذا تكلم فيها الإنسان وابينها لغيره واجعلها حديث مجالس مع اخوانه لا في مجالس طلاب العلم ونحذا ذلك هذا حسن هو يعين باذن الله تعالى على اولا معرفة وكشف هذه الادواء ثانيا ملاحظتها بحيث انه يتصورها لان الانسان احيانا قد لا يحدث نفسه بالحسد اصلا يمر عليه الاسبوع والشهر والشباب فلا يرى نفسه ماذا أنه قد يعجب بعمله أو انه قد يراعي أو انه قد يسمي ينسى هذه الالفاظ اصلا كذلك ممكن اقعده قد يكون في واقع الانسان لكن إذا كان عنده شيء من النصح لغيره حينئذ تقرر ذلك في في نفسه أن ان يعودها هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى واعظم ما تدفع به هذه الافه أن يعودها أن تغضب له سبحانه وترضى له فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له لله عز وجل خرج منها مقابله من الغضب والرضا له لنفسه يعني وهذا كما ذكرت لك التخلية قبله التحلية ليس المراد انه يتخلى ثم يجلس اياما ثم يتحلل لن تحصل التخلية إلا بالتحليه يعني ما الذي يطرد الدا الدواء ذاته فاذا كان كذلك فالغضب لغير الله تعالى آفه من الذي يخرجها لابد أن يتحلى بالغضب لله تعالى اذا كلما كان ثم داء في النفس يعالجه بي بنقيضه هو الذي يخرجه من من قلبه وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى وهذا أساس موجود في كتبي السلوك وادابها أن الذي يجعل هذا نص على غزال كذلك في في الاحياء وغيره ان احسن ما يعالج به الانسان نفسه أولا يعرف لابد من معرفة هذه الادواء ثانيا ان التحلي بأضادها يسعى أن يتحلى بماذا باضدها الذي عنده عبوس في وجهه يحاول ماذا أنه دائما يكون هش مبش ولو بتكلف ثم يكون ماذا سجية له وطبعا لكن بتوسط ليس مطلقا حتى هو نائم يتبسم قل لا وانما في في محله وموضعه قال هنا رحمه تعالى له فائده مهمه جدا واعظم ما تدفع به هذه الافه أن يعودها ان تغضب له سبحانه يعودها اذا ماذا لا؟ لابد من التعود مرة ومرتين وثلاث وعاشر قد ياخذ اياما أن يعودها ان تغضب له سبحانه وترضى له فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له لله عز وجل خرج منها مقابله من الغضب والرضا لها اي لنفس وكذا العكس وكذا بالعكس يعني لو كان يغضب لله عز وجل ثم بدأ يغضب لغير الله مرة ومره فاعتادت النفس ماذا أن تغضب لغير الله عز وجل خرج من قلبه الغضب لله تعالى انتكاسا في الاخلاق ونحوها قال رحمه الله تعالى واما الشهوه فدواءها صحه العلم والمعرفه بان اعطائها شهواتها اعظم اسباب حرمانها اياه يعني لابد أن يعلم الا يمكن نفسه من من الشهوات لانه لو اعطاها حرم شهوات الاخره فيما يتعلق بالنعيم ومنعها منها وحميتها أعظم اسباب اتصالها إليها اذا لابد من الاحجام عن الشهوات فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها اياها يعني من الشواط على نوعين شهوات ليس مرض الشهوات الزنا فقط لا شهوات ما تشتهيه النفس وتتلذذ به ولا شك ان منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح كذلك حينئذ إذا كفها عن المحرمات اعطاها ما اباحه الله عز وجل ولذلك قال فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها اياها وكلما اغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيا في ايصالها إليها على اكمل الوجوه اذا القاعده هنا في باب السلوك علاج الدا بماذا بالتعود على مقابله ولا أن تعرف الشيء ونظيره أو الشيء وضده ونقيضه قال فالغضب مثل السبع إذا أفلته صاحبه بدأ باكله غضب مثل السبع إذا أفلته صاحبه بدأ باكله والشهوه مثل النار اذا اضرمها اشعلها صاحبها بدأت باحراقه بدات باحراقه والكبر بمنزله منازعه منازعه الملك ملكه ملك تنزع في ملكه فان لم يهلك طردك عنه اما هلاك ها, وإما ها النفي والحسد بمنزله معادات من هو أقدر منك تعادي من هو أقدر منك عين اذن اشكال قال والذي يغلب شهوته وغضبه يفرق الشيطان من ظله ومن تغلبه شهوته وغضبه يفرق من من خياله الشاهد من كلامه رحمه وتعالى أن هذه الملكات لا تتاتى الا بالتعود لا بد من من الممارسه هذا حتى في بشان العلم ملكه الفقه وملكته اللغة وملكته الصرف وقس على ذلك ملكه الاصول وتطبيق القواعد وملكته الاستنباط قلنا مرارا انها لا تكون بماذا بمره ومرتين وثلاثه وشهر وشهرين لا يمكن تتعذ لا بد ان يعيش مع الفقه والاستنباط حتى تتكون عنده ملكته الفقه لا بد ان يعيش بين الأصول صباحا ومسا حتى تكون عنده ملكه الاصولين وهكذا فيما يتعلق بلسان العرب اما المرة والمرتين والزياره زيارتان هذا لا لا يكون ماذا لا تؤصل فيه هذه الملكات كذلك فيما يتعلق بالمعاني القلبيه ولذلك اذا راد ان يعتاد قيام الليل وان كله سجية وملك بحيث انه لو أراد أن ينام دون أن ان يصلي ورده ما استطاع ان ينام هذا يحصل في يوم ويومين وثلاث لا احتاج إلى الى سنين كما قال بعض بعض السلف حينئذ هذه الملكات لا تتاتى في, في يوم ولينا ولذلك قال تعالى والذين جاهدوا فينا اذا لابد مما ذا لابد من المجاهدة مجاهده النفس كما مر معنا كلام اشد من مجاهده العدو الذي لا يقوى على مجاهده نفسه والانتصار على النفس لن يقوى على مجهدة العدو والذي يقوى على الانتصار على نفسه ويجاهدها وينتصر سينتصر باذن الله تعالى على على العدو. قال رحمه الله تعالى اذا الفكر بانه يلحس اعتراض على الله تعالى في حكمته المقتضيه تخصيص المحسود بالنعمه فإذا فكر بأن هذا اعتراض على الله عز وجل حينئذ تركه وابتعد عنه كما قال الشاعر العربي فان تغضب من قسمة الله بيننا فلله اذ لم يرضكم كان ابصر الشاعر العربي هنا المراد به جميل بن معمر العذري جميل بن معمر العذري هذا اشتهر به بالعشق لجارية تسمى بثينه قد يسمى جميل بثينه هذا هو صاحب البيت المشهور لا لا أبوح بحب بثنه إنها أخذت علي مواثقا وعهودا لا لا هذا توكيد لماذا لحرف لفظي اعاده اللفظ بعينه نذكرهم مرارا في كتب النحو لا لا ابو حب بحب بثنه يعني لا لن يبو حبي بحبه لبثنه ومع ذلك ذكره شعرا حفظ الى يومنا هذا فضحها كذلك في حين يقول هذا من أمور الشعراء لا لا ابو حب بحب بثنه اذا هذا هو القائل لي لهذا البيت قال فان تغضب من قسمة الله بيننا في بعض النسخ حثكم معناه إن سخطتم ما قسم الله تعالى لكم فلله أعلم بكم حيث لم يركم اهلا لأكثر من ذلك أي ان ما حصلتم عليه من البخس في القسمة حكمه من الله عز وجل ونصفه فان تغضبوا من قسمة الله بيننا فلله ان لم يرضيكم بما قسمه الله عز وجل كان ابصرا كان ابصر الله عز وجل إنما يضع شيئا فيه في محله قال مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المحسود حاسد يتقلب على فراشه والمحسود يتلذذ به بالنعم اذا ماذا جنى على نفسه لم يجن إلا ماذا الهم والغم والتعب ولذلك قال مع ما فيه أي الحسد من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على على المحسود ثم قال رحمه الله هذا إشارة فقط والا كلامه كثير في هذه المواضع قال من أدوية العجبي وقد عرفنا مراده به بالعجبي من ادويته تذكر أن علمه وفهمه وجوده ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم إذا كانت هذه هي السبب المفضي إلى الى بالنفس والراي أنه يعجب به بعلمه وفهمه وجوده الذهني يعني صار جيدا وفصاحته وغير ذلك من النعم فاضل من الله عليه وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها اذا هي عطيه ليست منك وانما اعطاك الله عز وجل هذه النعم من أجل ماذا أن ترعاها حق رعايتها فهي امانه كما مر معنا فيما في أول الكتاب وان معطيه اياها قادر على سلبها منه في طرفه عينه الذي اعطاك العلم قادر على أن يسلبك هذا العلم في طرفه عين بل اسرع من من ذلك قادر على سلبها منه في طرفه عين قال طرف بصره إذا اطبق أحد جفنيه على الآخر والمره منه طرفه قال كما سلب بلعام علمه في طرفه عين بلعام بن باعوره ابن باعوره أجو من بني إسرائيل متقدم كما هو معلوم ما علمه في طرفه عين كان على علم وبصيرة فحصل منه ما حصل حينئذ سلبه الله عز وجل علمه وأشار جل وعلا الى ذلك في سوره العراف حيث قال واتل عليهم نبئا الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 سلف في فمن نصوص الوحيين أن الله عز وجل اذا حكى وبين امرا يتعلق ببني اسرائيل أو يتعلق باليهود وبالنصارى أو يتعلق بالمشركين وبقيا خطاب موجودا في القرآن إلى يومنا علئذ ما المراد منهم المراد منه الاعتبار والاتعاظ إن فعلتم فعلهم فالحكم حينئذ نكون حكمهم واما المشهور في سبب نزول هذه الايه كما قال ابن كثير فانما هو رجل من المتقدمين في زمن بني إسرائيل كما قال ابن مسعود وغيره من السلف وقال علي بن ابي طلحه علي بن عباس هو رجل من مدينة الجبارين يقال له بلعام وكان يعلم اسم الله الأكبر يقال الاعظم وقال عبد الرحمن بن زيد ابن اسلم وغيره من علماء السلف كان رجلا مجاب الدعوه ولا يسال الله شيئا إلا اعطاه اياه فتنه واغرب بل ابعد بل اخطأ هكذا قال ابن كثير وابعد واغرب بل ابعد بل اخطأ من قال كان قد اوتي النبوة فانسلخ منها يعني هل هو نبي او لا لا ليس نبي ليس نبيا حكى ابن الجرير عن بعضهم ولا يصحوا وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس لما نزل موسى بهم يعني بالجبارين ومن معه تاهوا يعني بلعام اتاه بنو عمه فقالوا ان موسى رجل حديد جديد ومعه يعني قوي ومعه جنود كثيرا وانه ان يظهر علينا يهلكنا فادعوا الله أن يرد عن موسى ومن معه قال إني إن اندعوت الله أن يرد موسى ومن معه ذهبت دنياي واخرتي فلم يزال به حتى دعا عليهم فسلخه الله ما كان عليه بمجرد دعاء فذلك قوله تعالى فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من من الغاوين اذا لا يعجب العالم بعلمه ولا بفهمه ولا بجودة ذهنه وفصاحته ولا بكثرة كتبه ولا دروسه ولا طلابه ولا نحو ذلك لماذا لان هذه نعم الذي اعطاه النعمه قادر على سلبها كما فعل به بمن مضى وما ذلك على الله بعزيز افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون فامنوا مكر الله يعني اهل, أهل القرى فامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون بمعنى ان العالم كذلك لا يامن ماذا لا يامن مكر الله تعالى ان عصاه وإن اعجب بي بنفسه ورايه قل بن جليل هنا قل تعالى افامن يا محمد هؤلاء الذين يكذبون الله ورسوله ويجحدون اياته استدراج الله اياهم بما انعم به عليهم في دنياهم من صحه الابدان ورخاء العيش كما استدرج الذين قص عليهم قصصهم من الأمم قبلهم فإن مكر الله لا يأمنه يقول لا يأمن ذلك ان يكون استدراجا مع مقامهم على كفرهم واصرارهم على معصيتهم الا القوم الخاسرون وهم الهالكون فاذا انعم الله عز وجل على عبد أو على قرية وهي عاصيه حينئذ هذا يكون ماذا يكون استدراجا وليس به بنعمه قال ابن كثير اف مكر الله اي باسه ونقمته وقدرته عليهم واخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون ولهذا قال الحسن البصري المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف هذا حال المؤمن يعمل بالطاعات ويخاف ماذا يخاف الله الا يقبل منه والفاجر يعمل بالمعاصي وهو امن وهو وهو امن يعني آمن العقوبه في الدنيا والاخره اذا العجب من ادويته ما, ما ذكر قالوا من ادويه الرياء وعرفنا الرياء فيما سبق الفكر والتفكر والتدبر والتامل بأن الخلقه كلهم لا يقدرون على نفعه بما لم يقضيه الله له لان الذي يملك النفع والضر هو الله عز وجل اذا علامه راي وعلامه سمع. تسمع من لماذا تسمي ترجو منهم النفع والضر فالله عز وجل مالك لذلك بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما لم يقضيه الله له ولا على ضره بما لم يقدره الله تعالى عليه فلما يحبط عمله إذا كان كذلك فلما العاقلا الذي يعقل ما يفعل وما يقول فلما يحبط عمله ويضر دينهم ويشغل نفسه بمراعاه من لا يملك له في الحقيقة نفعا ولا ضرا لانه إنما يعمل لأجل الناس لطلب ماذا لطلب مدحهم والبعد عن ذمهم اذا هل يترتب على المدح نفع الجواب لا هل يترتب على البعد عن ذمهم ضر الجواب له وانما يضر اخرته قبل دنياه قال ويشغل نفسه بمراعاه ما لا يملك له في الحقيقة نفعا ولا ضرا مع أن الله تعالى يطلعهم على نيته وقبح سريرته يعني يفضحه سواء كان بالدنيا او او في الاخره كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من سمع سمع الله به ومن راى را الله به من سمع سمع الله به ومن راى را الله به حينئذ التسميع والرياء آفتاني كل منهما متعلقتان بي بالاخلاص لله عز وجل من سمع سمى الله به قال ابن جوزي والمعنى من عامل لغير الله عز وجل يراي به الناس جزاه الله تعالى على ذلك بأن يفضحه ويظهر ما يبطنه ويستره يعني اضمر في نفسه غير الله عز وجل ولا بد حينئذ ان يوضح ان لم يوضح في الدنيا فما له حينئذ الجزاء يكون في في الاخره قال في المرقى من سمع بتجديد الميم أي من عمل عملا للسمعه لان السمع مردها الى السمع فيفعل شيئا من أجل أن يسمع اما ان يخفيه فيقوم الليل ثم ياتي بالصباح قلت وفعلت هذا يسمى ماذا يسمى تسميعا وبعضهم يراه رياء أو يقرأ القرآن أو الذكر او نحو ذلك من اجل أن يسمع غيره اذا يسمى تسميعا قال اي من عمل عملا للسمعه بانوه بعمله وشهره ليسمع الناس به ويمتدحوه سمى الله به بتجديد الميم أيضا اي شهره الله بين أهل العرصات وفضحه على رؤوس الاشعات وقصى به بالآخرة واما ما نقله الطيب عن النووي بأن معناه من أظهر عمله للناس رياءا فهو غير ملائمه لان الحديث هنا ماذا في مقام تفصيل فإذا فسرنا التسميع بانه أظهر عمله رياءا حينئذ جعلنا القسمه واحده صحيح من سمع سمع الله مرى إذا النبي صلى فصل بين التسميع وبين وبين الرياء اذا ليس بمرتبه واحدة فإذا كان كذلك فتم فرق بين التسميع وبين وبين الرياء قال بأن معناه من أظهر عمله للناس رياء فهو غير ملائم لمقام التفصيل والتمييز بين المعنيين من السمعة و حيث قال ومن يراء يرا الله به باثبات الياء الفعلين على أن من موصولة مبتدا والمعنى من يعمل عملا ليراه الناس في الدنيا يجازيه الله تعالى به بأن يظهر رياءه على الخلق وخلاصة القرينتين وزبدة الجملتين أن المعنى يسمع الله الخلق بكونه مسمعا حينئذ تفسير هذا يدل على ماذا على أنه يسمع الله عز وجل به في الاخره وليس بالدنيا وان كان حديث عاما يحتمل رايا له به ويسمع الله به ماذا أنه يوضحه كذلك في الدنيا قال هنا وزبده الجملتين أن المعنى يسمع الله الخلق بكونه مسمعا ويظهر لهم بكونه مرائيا وفي شرح مسلم معنى من يراء من اظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم وليس هو كذلك وليس هو كذلك يراء الله به اي يظهر سريرته على رؤوس الخلائق فيضح ان هذا انما عمل من أجل الناس لا من أجل الله تعالى قال في المرقاه وفيه ان قيده بقولي وليس هو كذلك ظاهره انه ليس كذلك يعني هذا القيد ليس في بمحله بل هو على اطلاقه سواء يكون كذلك أو لا يكون كذلك المراد انه ماذا أنه يعمل العمل لغير الله تعالى يعمل العمل لغير الله تعالى سواء سمع به أو اظهره لانه قد يخفيه ويسمع أو يظهره مباشرة قال ثم قال وقيل معناه من سمع بعيوب الناس واذاعها أظهر الله عيوبهم اذ ليس بمظاهر وان ذكروه في شرح الحديث وقيل اسماعه المكروه وقيل أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه اياه ليكون حسرة عليه وقيل معناه من أراد أن يعلمه الناس اسماعه الله الناس وكان ذلك حظه منه وهذا محتمل يعني جعل في نفسه أن هذا العمل يريد به ماذا يريد أن يسمعه الناس فيعطيه الله عز وجل ما ما اراده وهذا مر معنا المعنى كذلك قرأت القرآن القران ليقال قارئ وقد قيل اذا أخذ جزاءه في الدنيا وكذلك المجاهد وكذلك الجواد قد قيل اذا قد يعطي له عز وجل النيه على حسب ما إن ان خير فخير وان شر فشر اذا الله عز وجل عدل فاذا كان كذلك قد يجاز العبد في الدنيا بما اراده فإذا أراد أن يسمع الناس الله عز وجل جعل الناس يسمعون فاشتهر بين العباد أنه يفعل ويكان يفعل كذا وكذا من من الخيرات حين يذنا اعطاهني أعطاه على قدر نياته قال وقيل معناه من أراد أن يعلمه الناس اسمعه الله الناس وكان ذلك حظه منه قال ابو حامد الغزالي الرياء مشتق من الرؤية والسمعه من السمع وإنما الرياء اصله طلب المنزلة بقلوب الناس بارائهم الخصال المحموده فحد الرياء هو اراءه العباده بطاعه الله تعالى فالمراء هو العابد والمراء له هو الناس والمراء به هو الخصال الحميده بذلك ثلاثه اركان مراء ومراء له ومراء به مراء به العبادات طاعت سنتعلقت بالدين أو بالدنيا لان من الدنيا ما يكون يتعلق بالناس من الخيرات ونحو ذلك قال فالمراء هو العابد والمراء له هو الناس والمراء به هو الخصار الحميده والرياء هو قصد اظهار ذلك والحديث متفق عليه ورواه أحمد مسلم وابن عباس لفظ من يسمع يسمع الله به ومن راى راى الله به هذا افضل الحديث الذي ذكره المصنف قال رحم الله تعالى من أدوية احتقار الناس عرفنا أن احتقار الناس ازدراءهم وعدم المبالاه بهم اين هذا من, من الأدواء الادواء التي تنتشر بين بين المسلمين قال من أدوية احتقار الناس تدبر قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن يعني يتدبر آيات والعلاج كما ذكرنا اول ما يعالج به هذه الأمراض هو كتاب والسنه يعني يتعلم علم الصحيح فيما يتعلق بمثل هذه المراحل ثم يطبقها ويعمل بها لان هذا هو من, من العلم فاذا علم وتدبر قوله جل وعلا لا يسخر قوم من قوم هذا نهي عن ماذا نهي عن السخريه قوم من قوم مطلقا هنا يد في عموم لا ناهيه يسخر ملزوم اذا يدل على ماذا على النهي على التحريم لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون يعني من عسى أن يكون الذين سخر منهم خيرا منهم فقد يسخر الانسان ب بشخص من الناس وهو عظيم عند الله عز وجل اذا اذا كان كذلك فعلامات تسخر منه وكذلك فيما يتعلق بالنساء قال بكثير رحمه الله تعالى ينهى تعالى عن السخرية بالناس السخريه بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء بهم كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبر بطر الحق وغمص الناس وعرفنا غمص غمط المراد به ماذا احتقار اذا احتقار الناس والازراء بهم والسخريه بهم هذا من علامة الكبر لا يفعله إلا الا المتكبرون وبهذا تعلم ان الناس قد وقعوا في هذه الافه العظيمه ويتكبر على على الخلق قال ويرى وغمط الناس والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم وهذا حرام حرام مجمع عليه بين بين العلم فان قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله واحبا إليه من الساخر منه المحتقن له هو كذلك وهذا ولهذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن فنص على نهي الرجال وعطف بنهي النساء يعني من باب التوكيد من باب التوكيد كذلك قول تعالى ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم هذا نداء لله للمؤمنين صدر بالنداء لعموم الناس يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا شعوب قال كثير بطول العجم بطون العجم وقبائلها بطون العرب لتعارفوا قال من كثير كما يقال فلان ابن فلان كذلك فلان ابن فلان من كذا وكذا أي من قبيله كذا وكذا هذا الموجود الى الى الى هذا الزمان فلان ابن فلان من قبيله كذا وكذا هذا من باب ماذا من باب التعارف ان اكرمكم عند الله اتقاكم فجميع الناس في الشرف بالنسبه الطينيه الى ادم وحواء سواء لا فرق بينهما البته وانما يتفاضلون بالامور الدينيه والطاعات وهي طاعه الله عز وجل ومتابعه رسوله صلى الله عليه وسلم اذا إن اكرمكم عند الله اتقاكم تدل على ماذا على أن التفاضل بين الناس إنما هو بالتقوى التقوى فحسب لا بالاحساب ولا بي بالانساب ولا بالوظائف ولا بالاموال ولا بالجاه ولا بغير ذلك من امور الدنيا ولا بالهيئات ولا بالأشكال ولا غيره وإنما التفاضل زيد خير من فلان بتقوى العمل الصالح ولذلك ينبغي للمسلم ان قد دقع فيه العلم يفاضل بين اثنين ويقدم أحد الناس على الاخر باعتبارات غير اعتبار التقوى العمل الصالح يقافي الناس اولى يقافي حتى طلاب العلم يكون التمايز بين الناس يقدم هذا على ذاك باعتبار ماذا؟ باعتبار ايا كان ذلك الاعتبار وانما هو غير التقوى وليس عندنا الا الا طاعة الله عز وجل وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا كان كذلك فتفاوت الناس في الإيمان والتقوى يدل على تفاوت مراتبهم فالذي كان اكمل في الطاعه يكون مقدما وأحسن ولو كنت لا احبه كذلك ولو كنت لا لا احبه ولا اتعلق به وانما لابد من ذكر أنه مقدم على على غيره إن اكرمكم عند الله اتقاكم وقد وردت الاحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق شيء منها قال فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى فلا تزكوا انفسكم لانك اذا احتقرت الناس معناه ماذا ها اني انا غير كذلك اذا احتقرت الناس وسخرت بهم واستهزأت بهم واستصغرتهم معنى ذلك أنك أنت أيها المتكلم اعلى درجه منكم منهم حينئذ صار فيه تزكية للنفس وقد قال, قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هذا نهي والنهي يقتضي التحريم ثم قال هو اعلم بمن اتقى اذا التقوى هي المعيار والعمل الصالح والطاعه هي المعيار واما ما عدا ذلك فهو ملغي بهذا النص وهذا محل اتفاق بين, بين العلم التفاضل بين الناس انما يكون بالتقوى قال ابن جرير يقول جل ثناؤه فلا تشهدوا لانفسكم بانها زكيه بريئه من الذنوب والمعاصي لا تشهدوا لانفسكم بانها زكيه بريئه من الذنوب والمعاصي هو أعلم جل وعلا من غيره بمن اتقى يعني بالذي اتقى بالمتقي لما وصول معاصي بقوه المستقبل المتقي اي بالمتقين يقول جل ثناؤه ربك يا محمد اعلم بمن خاف عقوبه الله فارتنب فارتنب معاصيه من عباده يعني الذي يرتنب المعاصي هو الذي حقق التقوى ان كانت التقوى إذا اطلقت دخل فيها فعل المحظور واجتناب دخل فيها فعل المأمور واجتناب المحظور فهي مركبه من من جزئين مركب من جزئين فعله المأمور به الواجبات وترك المحظور عنه وهو المحرمات وهنا خاصه بالجليل في بعض استعمالات التقوى انها تختص بمجانبه المحرمات هو أعلم بمن بمن اتقى كما قال تعالى الَم تَرَ إلى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَل اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ أَي تَمْدَحُوها وَتَشْكُرُوها وَ يَمْتَنُوا بِإِعْمَالِهِ عَلَى رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا قَالَ مِنْ كَثِيرٍ وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمَّى قَالَ سَمَّيْتُ ابْنَتِي برا برا من البر فقالت لي زينب بنت ابي سلمة ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نها عن هذا الاسم وسميت بره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سميت لا تزكو انفسكم إن الله أعلم باهل البر منكم لمجرد ماذا لمجرد التسمية فكيف اذا زك نفسه بالعمل والقول ونحو ذلك فقالوا بما نسميها قد سموها زين اذا هذا ما يتعلق بقوله ومن ادويه احتقار الناس أن يتدبر هذه الآيات فإن تقتضي أن التفاوت والتفاضل بين الناس إنما هو بي الطاعه بالتقوى فحسب قال وربما كان المحتقر اطهر عند الله قلبا وكذلك يسخر بي زيد من الناس حينئذ يكون هو عند الله عز وجل اطهر قلبا وازكى عملا واخلص نيه كما قيل إن الله أخفى ثلاثه في ثلاثة وليه في عباده وليه في عباده عباده هنا مضاف عام يشمل حينئذين الاولياء اولياء البارجه اللوعله وغيرهم ولذلك جاء في الحديث رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا لبره ورضاه في طاعته وغضبه في في معاصيه واذا فعل المعصيه فثم غضب الله وإذا فعل الطاعه فثم رضا الباري جل وعلا واما العباد فهذا يدخل فيه ولي الله عز وجل وغيره هذا ما يتعلق بما ذكره تابعا للاخلاق الرديئه التي ذكرها وذكر جمله من ثم انتقل إلى شيء مما يتعلق بالأخلاق المرضية وقدم السابق على اللاحق من باب من باب تقديم التخليه على على التحليه اولا يتخلى ثم يتحلى والمراد به ماذا ان يتخلى بالمتحل به ليس المراد انه ينفك اولا ثم فاصل ثم بعد ذلك تاتي الاخلاق قل لا انما يحصل اجتناب الادواء بـ بـ بالأدوية ذاتها لابد بد يجاهد هذا بذاك على الوجه الذي ذكره ابن القيم رحمه الله قال ومن الاخلاق المرضية عند الباري جل وعلا لان ذكر شيئا فيما يتعلق بالعبادات قال ومن الاخلاق المرضية من تبعيد هنا بعضها ليس كلها دوام التوبه توبه عباده ولا شك وإنما هنا عن علم دوام التوبة لأن التوبة في نفسها قد تقع لكنها قد تقع من الصالح والطالح والعالم ومن دونه لكن المداومه على التوبة وان كانت التوبه بذاتها عملا صالحا لكن أشد من ذلك هو المحافظه على على التوبه ولذلك عبر فيما سبق معنا دوام المراقبة قلنا فرق بين المراقبة وبين دوام المراقبة فالتوبه محموده في ذاتها ولا شك لكن الذي يتوب مرة وينسى معاصي كثيرة ولا يتوب منها ليس كالذي يتوب صباحا ومساء قال دوام التوبة قال ابن قيم رحمه الله تعالى مبينا منزله التوبه من سائل المنازل التي يتحلى بها العابد والسالك قال ومنزل التوبه اول المنازل واوسطها واخرها يعني لا ينفك عنها العبد في حال من الأحوال اول ما يبدا وفي الاثناء وفي اخر السلوك لا بد في اول حياتي وأثنائها ولابد بد عند موتي كذلك ان يتحلمي به بهذه العباده منزل التوبه اول المنازل واوسطها واخرها فلا يفارقه العبد السالك مطلقا سالك اراد به ماذا الذي يسلك الطريق الموصل الى الله عز وجل او يجعلون هذه الاعمال القلبيه على مراتب لان بعضها لا يتصف به الا اذا تحلى به بخلق اخر يعني بعضها مبني على بعض كما مر معنا في كلامه قال فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه الى الممات الى, إلى الممات وان ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به يعني انتقل من منزلة إلى منزلة الى الى واستصحبه معه ونزل به فالتوبه هي بداية العبد ونهايته وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما أن حاجته إليها في البداية كذلك وقد قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون هذا خطاب عام جميع المؤمنين امرهم بماذا امرهم بالتوبه اذا كل مؤمن بحاجه إلى التب بل هو مامور بالتوبة بل التوبه واجبته كذلك وتوبوا هذا فعل امر يدل على الوجوم اذا كل مؤمن فيجب عليه ان ان يتوب في وقته كله قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون اكد بقول جميعا لعلكم تفلحون رتب الفلاح على على التوبه قال ابن قيم هذه الايه في سوره مدنيه يعني الصحابه قد هاجروا وانتقلوا وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا ما فعلوا وبذلوا ما بذلوا ومع ذلك يامرهم يا الله عز وجل بماذا بالتوبه ولذلك قال هذه الايه مدنية يعني ليست في أول الامر توبوا ولا زلتم او عندكم شيء من الأمور التي تكون سابقا لا هذه ايه مدنية يعني بعد الهجره وما فعلوا من النبي صلى الله عليه وسلم والنصر وما حل بهم ومع ذلك مرهم الله عز وجل بي بالتوبه قد تقول لبعض الطلاب توبوا الى الله قال لماذا ماذا صنعتم ماذا فعلتم ها قال الصحابه الله عز وجل يامرهم مع بذل ما بذلوا من الجهاد ونحو ذلك قال ماذا توبوا إلى الله جميعا ايها المؤمن قال هذه الايه نزلت هذه الايه في سوره مدنيه خاطب الله بها اهل الايمان وخيار خلقه ان يتوبوا اليه بعد ايمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم بعد هذا كله يقول توبوا نعم توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون ثم علق الفلاحة بالتوبه تعليق المسبب بسببه مسبب الذي هو الفلاح سببه ما هو التوبه يعني لا فلاح الا الا إلا الا بالتوب قال لعلكم تفلحون علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبب بسببه إذا لن يتم الفلاح إلا لمن دا و ما التوبه هذا مراد فالتقصير بالتقصير قال واتى باداه لعل المشعرة بالترجي بالترجي وكان لعل كعسى هنا تدل على التحقيق إذانا بأنكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح فلا يرجو الفلاح الا التائبون يقول ابن قيم جعلنا الله منهم قال تعالى ومن لم يتب فاولائك هم الظالمون انظر رتب الفلاح ايات عظيمه تحتاج الى تدبر وتامل رتب الفلاح على التوبه توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون وبين في الايه الاخرى ان من لم يتب فهو ماذا فهو الظالم اذا لا فلاح الا بتوبه إن انتفت التوبة فثم فثم الظلم قال قسم العباده إلى تائب وظالم قسم العباد الى تائب وظالم فانظن نفسك الان هذه الايه القرآن يخاطب العباد يعني انا المتكلم وانت إذا سمعن هذه الايات لابد من ماذا ان نعرف موقفنا من هذه الايات بمعنى هل نحن من اهلها او لا قسم العباد الى قسمين تائب وظالم قال قسم العباد ومن لم يتوب فاولائكم الظالمون قسم العباده الى تائب وظالم وما ثم قسم ثالث البتة لانه حصر واوقع اسم الظالم على من لم يتوب الذي لا يتوب ولا يحقق التوبه اينئذ هو ظالم ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وافات اعماله قال في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ايها الناس توبوا إلى الله فوالله اني لاتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة هذا من نبي صلى الله عليه وسلم قال وكان اصحابه يعدون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 مره 100 مرة. مره هذا هو دوام التوبه هذا الذي عناه المص دوام التوبه قال وما صلى صلاه قط بعد ان انزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح الى اخرها الا قال فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا مفهوم التوبه وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجي احد منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا أن يتغمدنا الله برحمته منه وفضله صلوات الله وسلامه على اعلم الخلق بالله وحقوقه وعظمته وما يستحق جلاله من العبودية واعرفهم بالعبوديه وحقوقها أقومهم بها إلى ان قال وكثير من الناس يعني من اهل العلم وكثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على الا يعاود الذنب وبالاقلاع عنه في الحال وبالندم عليه في الماضي وإن كان في حق ادمي فلا بد من أمر رابع وهو التحلل منهم الذي اشتهر من شروط عند اهل العلم لا بد من الاقلاع عن الذنب ولا بد من الندم ولا بد من الاستحلال ان كان يتعلق بماذا ب والعزم على الا يعود فيه يقول هذا صحيح لكنه ليس هو كل التوبه بل هو جزء من من التوبة قال وهذا الذي ذكره بعض مسمى وهذا الذي ذكره بعض مسمى التوبه بالشرطها يعني لن تصح الا بهذه المسائل المذكوره الاربعه وإلا فالتوبه في كلام الله ورسوله كما تتضمن ذلك تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه يعني زاد شرط الخامس يعني تعبير اراد ماذا كانه يقول رحمه الله تعالى هذه شروط وجزء من التوبه كما بقي, بقي شرط خامس أو جزء أو ركن في التوبه وهو العزم على فعل المأمور لا بد ان يتوب ويحقق التوبه بماذا بالتزامه بفعل المامورات وارتناب المنهيات وإلا فالتوبه ليست خالصه يعني لا بد فيها مماذا يعني مطعون فيها قال رحمه الله تعالى والا فالتوبه في كلام الله ورسوله كما تتضمن ذلك تتضمن العزم على فعل المامور والتزامه فلا يكون بمجرد الاقلاع والعزم والندم تائبا حتى يوجد منه العزم الجازم على فعل المأمور والاتيان به هذا حقيقة التوبة واي اسم لمجموع الأمرين يعني لابد أن يمتثل طاعة الباري جل وعلا اجاد للمامورات وارتناب للمنهيات واما أن يعزم يترك المنهيه عنه فقط هذا قل من قيم رحمه تعالى لا لا يكفي قال لكنها اذا قورنت بفعل المأمور كانت عباره عما ذكروه فإذا افردت تضمنت الأمرين وهي كلفظة, كلفظة التقوى التي تقتضي عند إفرادها فعل ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه وتقتضي عند اقترانها بفعل المأمور والانتهاء عن عن المحظور يعني التقوى إذا اطلقت كذا دون أن تقتلن بغيرها حينئذ تفسر بفعل المامور والاجتناب المحظور واذا قيلت بغيرها كالتوبه حينئذ تفسر باجتناب المحظور فقط دون فعل المامور يقول التوبة كذلك إذا اطلقت دخلت فيها الشروط الاربعه التي ذكرها كثير من الناس ولا من زياده ماذا فعل المأمور العزم على الامتثال فإذا ذكر فعل المأمور معها عين يد اختصت بما ذكره كانه لع اعتراض على على ما, ما اشتهر عند اهل العلم وانما زاد قيدا عند الاطلاق فكان التوبه اذا اطلقت ولذلك هذه الالفاظ كلها كما قال تيميه رحمه الله تعالى اذا أطلقت دخل فيها الدين كله فإذا قيل التوبه شملت الإسلام والايمان والاحسان عين يد يدخل فيها المأمورات واجتناب المنهيات وإذا اقترنت بغيرها حينئذ تفسر بما فسره كثير من من الناس قال فإن حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما, ما يحب وترك ما يكره فهي رجوع من مكروه إلى محبوب فالرجوع إلى المحبوب جزء مسمىها والرجوع عن المكروه الجزء الاخر او كذلك لانه إما أن يتوب عن ترك واجب وإما أن يتوب عما دعا في فعل محرم فالرجوع التوبه فيها معنى ماذا معنى الرجوع فالرجوع عن ترك الواجب الى الى فعله هذا هو التوبه اذا لا بد من فعله واذا كانت التوبه عن محظور فعينئذ يتركه ها. ولا يعود اليه ويتلبس بضده او او نقيضه ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلقه على فعل المامور وترك المحظور بها فقال واتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فكل تائب مفلح هذا النص كل من تاب وحقق التوبه على الوجه الصحيح الذي جاءت به جاء به الكتاب والسنه حينئذ فهو مفلح قال رحمه الله تعالى ولا يكون مفلحا الا من فعل ما امر به وترك ما نهى عنه ليتحقق الفلاح وقال تعالى ومن لم يتب فاولائك هم الظالمون وتارك المأمور ظالم كما أن فاعل المحظور ظالم ومن لم يتب فاولائك هم الظالمون الظلم هنا يتعلق بماذا بترك الواجبات يسمى ظالما وبفعل المحظورات فيسمى ظالما وزوال اسم الظلم عنه انما يكون بالتوبه الجامعه للأمرين فعل المامور اجتناب المحظور فالناس قسمان تائب وظالم ليس الا فالتائبون هم العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله قال فحفظ حدود الله جزء التوبه والتوبه هي مجموع هذه الأمور وانما سميت تائبا لرجوعه الى امر الله من نهيه والى طاعته من معصيته كما تقدم وقال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال فاذا التوبه ما دام تجمع الامرين فعل المأمورات وارتناب المنهيات اذا جمعت جمعت ماذا الدين كله بذلك فهي بمعنى الاسلام وهي بمعنى الايمان وهي بمعنى الاحسان هكذا الالفاظ الشرعيه هذه اذا اطلقت جمعت الدين كله كل الكلبري والاسلامي والايماني ونحو ذلك ولذلك قال هنا فاذا التوبة حقيقة دين الإسلام حقيقه دين الاسلام والدين كله داخل في مسمى التوبة قال وبهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لانه اتى بكمال الدين كله وانما يحب الله من فعل ما امر به وترك ما نهى عنه فاذا التوبه هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا الا ما يحبه ظاهرا وباطنا ويدخل في مسماها الاسلام والايمان والاحسان وتتناول جميع المقامات هذا ذكر الشيخ الاسلام التميمي في الايمان الكبير توسع في هذه المساله قال ويدخل في مسمها الإسلام والايمان والاحسان وتتناول جميع المقامات ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الامر وخاتمته كما تقدم وهي الغاية التي وجد لاجلها الخلق والأمر والتوحيد جزء منها إذا شملت على الايمان والإسلام إذا التوحيد جزء مما بجزء من, من التوبه ولو لو جعل التوحيد مرادفا للتوبه بمعنى الايه السابقه التي مرت معنا ان كتب التوحيد وما خلقت الجن والانس ليعبدون ففسرت مطلقا فدخل فيها التوحيد أو تفسر به بالتوحيد على جهتي المقابلة اذا التوحيد جزء من التوبة ولنا أن نقول ماذا التوحيد هو التوبه والتوبه هي هي التوحيد قال هنا والتوحيد جزء منها بل هو جزءها الاعظم الذي عليه بناؤها لا تصح التوبه الا بتوحيد واكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا ولم يجعل الله تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه ولولا أن التوبه اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبه عبده ذلك الفرح العظيم فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات هو تفاصيل التوبه واثره يعني أن التوبه جمعت الدين كله قال ارحم الله تعالى بعد ذلك فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقه ما أصعبها وما اسهلها باللسان والدعوه ما أصعبها بالحقيقه وما اسهلها بالدعوه يعني بالكلام يقولون ادع انه تائب ويتوب الى الله عز وجل وما عالج الصادق بشيء اشق عليه من التوبة الخالصة الصادقه ولا حول ولا قوة إلا بالله قال واكثر الناس تب هذا ملحظ جيد من المقيم رحمه الله تعالى واكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات يعني عن الزنا والربا الى في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها ولا يخطر بقلوبهم انها ذنوب ليتوب منها يعني من الذي يحقق التوبة؟ قد يتحقق التوبة بماذا بترك امور حسية لكنه يكون منغمسا في كبائر قلبيه ولا يشعر بها هل هذا تائب الجواب لا ليس من التائبين ولو بقي عمره كله يظن انه يتوب من الكذب والنمي ونحو ذلك ويظن انه من التائبين وليس من من التائبين فحينئذ نكون من القسم الثاني وهو الظالم لم يتوب او الظالم اما تائب واما ضال ولا يشعر بذلك ولذلك قال ما اصعبها من حيث التحقق بها وما اسلها بمجرد الدعوه ولذلك ذكرنا فيما سبق أن العنايه بمحرمات القلوب اكد وأعظم من العنايه بالمحرمات الحسية التي تتعلق باللسان وبالبدن لان هذه قد تظهر للانسان يعرف أنه كذب أنه نم أنه تاب لاخره لكن اعمال القلوب قد لا يشعر بها ولذلك لابد أن يعرف ما هو الحسد وما هو العجب من أجل أن يميز هذا عن عن ذاك قال رحمه تعالى أكثر الناس من المتنزهين عن الكبائل الحسية والقاذورات بكبائر مثلها أو أعظم منها او دونها ولا يخطر بقلوبهم انها ذنوب ليتوب منها يعني ما يدري انها ذنب فعندهم من الازراء من الامثله التي تكون عند الناس ولا يشعروا بها فعندهم من الإزراء والاحتقار على أهل الكبائر واحتقارهم وصوله طاعتهم ومنتهم على الخلق بلسان الحال لا يتكلم لكن بلساني حاله واعمالي وافعالي يزدري اصحاب الكبايا وقلنا فيما سبق اذا احتقر الانسان غيره أو الزراه معناه ماذا أنه نظر إلى نفسه بعين الكمال وهنا اذا نظر بعين الى نفسه بعين الكمال هنا المهالك جاءت العجب والرياء والسمعه وكل ما يتعلق بالامراض القلبيه التي تتعلق بشخصه بعلمه وفضله ونحو ذلك متى اذا نظر إلى نفسه بعين الكمال ولذلك قال ابن القيم إن الرضا عن النفس من رعوناتها يعني من حماقاتها الاحمق هو الذي يرضى عن نفسه بطاعاته واقوالي وافعاله متى ما احتقر غيره فليعلم أنه قد رضي عن نفسه وإلا الذي يحتقر نفسه لن يحتقر غيره بل يظن أن غيره افضل منه هذا الاصل فيه قال ومنتم على الخلق بلسان الحال واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعاتهم اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم وتوابع ذلك ما هو ابغض الى الله وابعد لهم عن بابه من قبائل اولئك يعني يعمل الطاعات ينتظر من الناس التمجيد والتعظيم لاجل انه يفعل ويفعل فإذا لم يفعل حينئذ ازداد في سخرية بهم وتنقصه بناء على ماذا انهم لم يعطوه حقه حقه كما مر معنا سابقا قال وابعد لهم عن بابه من كبائر اولئك فانت دارك الله احدهم بقذوره أو كبيرة يوقعه فيها ليكسر بها نفسه كما مر في في العجب اعظم ما يكون كسرا للمعجب بنفسه أن يقع في كبيرة من الكبائر فإذا أراد الله عز وجل به خيرا حينئذ انكسرت نفسه يعني راى انه قد ساوى الناس ونزل نزل من من من مرتبته التي يرى أنه اعلى من الناس إلى مرتبة الناس لانه سيرى ماذا سيرى انه في ذنب كما أن غيره في في ذنوب قال يوقعه فيها ليكسر بها نفسه ويعرفه قدره ويذله بها ويخرج بها صوله الطاعه من قلبه فهي رحمة في حقه كما مر ان الذنب قد يفعله العبد فيسوقه الى الى الجنه وقد يفعل الطاعه وتسوقه الى, إلى النار كما قال حسن غيرهم كما انه إذا تدارك أصحاب القبائل بتوبه نصوح واقبال بقلوبهم اليه فورحمه في حقهم والا فكلاهما على خطر اذا دوام التوبه وليس المصود التوبه فقط إنما تكون بما ذكره رحم الله تعالى قال والاخلاص هذا من الاخلاق المرضيه هو اصل الدين اصل الدين الاخلاص وهذا من باب التاكيد يعني باب التاكيد على أن العالم وطالب العلم يجب ان تكون اعماله كلها قائمة على الاخلاص لله عز وجل فان انتبه الاخلاص فقد هلك في الدنيا قبل الاخره قال صاحب المنازل الاخلاص تصفية العمل من كل شوب تصفية العمل من كل شوب يعني من كل شائبة من كل نقص قال ابن القيم أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب ارادات النفس ارادات النفس يعني ما تريده النفس والنفس تريد ماذا تريد العلو في الأرض هذا الاصل فيها حينئذ قد يكون عنده اعمال صالحة تكون الاراده هنا متعلقه بماذا يطلب العلو على الناس به بهذه الاعمال قال أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب ارادات النفس اما طلب التزين في قلوب الخلق هذا هو الرياء والسمعه واما طلب مدحهم داخل في الرياء والهرب من ذمهم أو طلب تعظيمهم أو طلب أموالهم أو خدمتهم ومحبتهم وقضائهم حوائجه أو غير ذلك من العلل والشواذ انظر مجمعها ماذا الناس الخلق ولذلك الذي يسلم من الخلق فيعتزلهم يكون فيه في راحه كبيره كذلك كل هذا مدح وهرب إلى اخره وذم خشيه كل ذلك تعلق به بالناس فاذا خالط الناس وكان للناس في نفسه في قلبه عظمه ومكانه جاءت المهالك التي ذكرها لكن إذا عرف قدر الناس وعرف ربه وعرف نفسه عينه السلمه من هذه كلها وإنما ياتي ما ياتي من أجل ماذا تعظيم الناس وطلب المدح والخوف من الذم وعدم الثناء ولذلك قال إما طلب التزين في قلوب الخلق وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم أو طلب تعظيمهم أو طلب أموالهم أو خدمتهم ومحبتهم مقضايم حوائجه أو غير ذلك من العلل والشوائب التي تنقص العمل قد تبطله من, من اصله قال التي عقد متفرقاتها هو اراده ما سوى الله بعمله كائنا ما كان حينئذ نكون عنده دخل ودخل إما في أصل العمل وإما في كمال العمل يعني قد يطلب التزيه للناس ابتداء حين يكون دخل فيه في اصل العمل ومر معنا كلام ابن رجب انه يبطله واما انه يعمل العمل في اصالته وابتداءه لله عز وجل ثم يدخل طلب المدح ونحوه قال ابن قيم فلا يكون العبد متحققا باياك نعبد الا باصلين عظيمين أحدهم متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني الاخلاص للمعبود هذا تحقيق اياك نعبد لن يعبد الله تعالى الا با لله تعالى قال والناس منقسمون بحسب هذين الاصلين ايضا الى اربعه اقسام احدها اهل الاخلاص للمعبود والمتابعه جمع بين الأمرين لان القسم العقليه ماذا كم قسم العقليه اخلاص ومتابعه القسم العقليه تقتضي كم اربعه اما ان ينتفي اما ان يوجد مخلص متابع او يرتفعان كذلك لا إخلاص ولا متابعه واما اخلاص دون متابعة وإما متابعه دون, دون اخلاص قسم رباعيه القسم الأول الذي ذكره وشاهدنا أهل الاخلاص للمعبود والمتابعة جمع بين الأمرين وتحقق بهذين الشرطين والركنين واتصرف بي اياك نعبد واياك نستعين قال وهم اهل اياك نعبد حقيقه فاعمالهم كلها لله لا يعملون شيئا الا لاجل الله تعالى وأقوالهم لله وعطائهم لله ومنعهم لله وحبهم لله وبغضهم لله فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده لا يريدون بذلك من الناس جزاءا ولا شكورا وانما يريدون من الله عز وجل فحسب قال ولا ابتغاء الجاه عندهم ولا طلب المحمده والمنزله بقلوبهم ولا هربا من ذمهم بل قد عد الناس بمنزلة أصحاب القبول هنيئا لمن عد الناس بمنزله أصحاب القبول لأن هذه المهالك كلها لا تكون إلا إذا نظر والتفت إلى الناس حين ياتي التزين وياتي التسميع وياتي العوز ياتي الاحتقار وسائر التي مرت معنا من من صفات ذميمه لكن لو عد الناس بمنزلة أصحاب القبور حينئذ لا, لا اشكاله لماذا لأنه لو تصورت بأن إنسان يمر بي بمقبره لن يتزين ولن يطلب مدحهم ولن يفر من ذمهم كذلك فكذلك لو جعل ما على الارض كمن كان في بطن الارض فاستويا حينئذ سالما من كل ذلك الذي ذكره رحمه الله تعالى قال بل قد عد الناس بمنزلة اصحاب القبور لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا فالعمل لاجل الناس وابتغاء الجاه والمنزله عندهم مرجاؤهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البت يعني ما عرف الناس لماذا لانه قد ابتغى منهم النفع والضره واذا كان كذلك حينئذ ما عرف الناس كما صرف العبادة لغير الله عز وجل لابتغاء النفع ودفع الضرر إنما عرفوا هذه المعبودات على وجهها الجواب لا لو عرفوا انهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ما توجهوا اليها بماذا بعباده ولذلك قال هنا فالعمل لاجل الناس قال الرحمن تعالى فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجاؤهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتته يعني قطعا بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه فمن عرف الناس انزلهم منازلهم ومن عرف الله اخلص له اعماله واقواله واعطائه ومنعه وحبه وبغضه ولا يعامل أحد الخلق ولا يعامل احد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس اثر معاملة الله على معاملتهم وكذلك اعمالهم كلها وعبادتهم موافقة لامر الله ولما يحبه ويرضاه وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه ان تكون اعماله كلها لله عز وجل ابتغاء مرضاته وهو الذي بلا عباده بالموت والحياه لاجله وهو الذي بلا يعني ابتلاهم بالموت والحياه لاجله أي لاجل الاخلاص قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياه لِيَبْلُوَكُمْ أيكم أحسن عملا ولم يَقُلْ أكثر عَمَلاً قال أحسن عملا عَمَلاً ما على أرض زينة زِينَةً لَهَا أيهم أحسن أَحْسَنُ قال قَالَ من بْنُ عِيَاضٍ العمل الحسن هو هُوَ أَخْلَصُهُ قالوا قَالَ يَا أَبَا عَلِيٍّ مَا قال إن قَالَ إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صواباً والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنه وهذا هو المذكور في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يسلك بعباده ربه أحد او في قوله ومن أحسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن قال فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه على متابعة أمره وما ذلك فهو مردود على عامله يرد عليه احوج ما هو إليه هباء منثورا وفي الصحيح من حديث عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وكل عمل بالاقتداء فانه لا يزيد عامله من الله إلا بعدا فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالاراء والاهواء إنما العباده تكون بماذا بالشرع لا يحل لمسلم ان يتقرب الى الله تعالى بعمل إلا قد أذن له البارئ جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اما الأراء والاهواء والاجتهادات هذه لا محل لها في هذا المجال البتة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين